يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطِّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طِيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رَبُّ يَا رَبِّ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم الحديث العاشر حديث كتب نية عن أبي هريرة أبي هريرة أي كوري إمام مسلم عن أبي هريرة أبي هريرة وإمام مسلم كوري رضي الله عنه قال أبي هريرة وحجيري قال رسول الله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اللي تعالى واصر إياه طيب ومطاهر أخو نقصان تقيعته دنكه فن لا يقبل من أقبله إلا طيبا شيء طاهره النبي فما هنه وحكرا ما أقبله وإن الله اللي أمر وأمر المؤمنين بك المؤمنين تعالى بماكي أمرأ وأمره بيهم ماغ المرسلين الرسولشا فقال تعالى إله يا أيها الرسول رسولي كلوا من الضيبات وحيالا حلاشا حق يذكعون وعملوا عمل فلا صالحا عمل ونجسا عمل فلا وقال تعالى إله كل المؤمنين يا أيها الذين أتك آمنوا حقرهم ييينوا كلوا من ضيبات ما شيكي سحلا شحكي سكعونا رزقناكم أني نكو رزقني ثم ذكر الرجول ثم ذكر نبي غوخو الشيغي الرجول من رجول كاسو يطيل قرينيا السفر سفر كا رجول كاسو أشعط بور لي أصوان. ثم ذكر نبي غوخو الشيغي صلى الله عليه وسلم الرجول من reccul kaas yuqdiin u dheereen aya asfar safarka oo akas fiido iyee inaad xaalaydo a tirawo yuqdiin xaaloo qereen yor reccul kaas asfar safarka ashafa xaaloo boor le yahay reccul ku aya nabu sheega boor u leeyahay oo Agbara hala uubogh lehe hai Ayyusha ka nabiga sallallahu alaihe sallam Yemudu hala taa ka rikulku Yedaihi levedi sa ka amom Elas samai irkha ka yoo Ya rabbi Ya koolu hala ulehe Ya rabbi, rabbi yoo, rabbi Ya rabbi, rabbi ka Wa madamuhu انتدي سنه حرام وحرام ومشربه اديت سنه حرام وحرام وملبسه دركي سنه حرام وحرام وغذيه وحنا لغو قوديه بالحرام خرانا لغو قوديه فانا سيبا يسجيبل اقبالي لذلك الدعاس رواه مسلم امام مسلم حديثه وريه حديث كان ابو هريره يا رضي الله عنه قال وحوير أبو هريرة قال رسول الله رسولك إله أيها وحويري صلى الله عليه وسلم إن الله ألا تعالى وصر إياه ضيب ومضيب حلل جدا وضيب وحوهيان إله إذا تدس وضيب وملزهن عن المقائس والعيوح نقصان يعيب وردن وكوفنت إله إذا افعاش سوا طيبة سفاد سوا طيبة دمام نقصان يا عبادم كهو سيحا يوليكي دا إلهي وطيب داتدي سوا طيبة افعاش سوا طيبة سفاد سوا طيبة أسماء سوا طيبة إله وطيب معنها منزه وامد لغه في ويعن النقائس والعيوب نقصان يا عبادم أيها لغه في معنها قدوس أيها لمتا إله مركا وطيب لا يقبل من أقبله إلا طيبا شي طيبا ما هنوحكا لا يقبله إله وطيب وحن طيب هنوح أقبله وحن طيب هنوح سوق اللي وحوهيان اعتقاداتك أقواش أفعاش دمان ما أقبل إله وحن طيب هنوح دمان أي سوق اللي اعتقاداتك بما وحن طيب هين لله ما اكبر او عقيده لا يا اعماش قفك وكيراديسن يا ما عقيدينو هذوكو تشرو وحقف في سهاليه او مثلا شرك يا او جيره امر خيا يستصص لله ما اكبر اما بيفق وجهك لله ما اكبر والنبي صلي وسلم عليه حديث كي عائشه بنت بكر صديق رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده وليس لدينا فهو أمركي عن أقرنا هو دو واحد لوعنا هندي أحدث مستر كيهوانا قلب أحدث مستر كيهو لعلمه يهي اسم مفئول كيهو لعلمه من أحدث قف يسود رسية في أمرنا أمركي ان هذا أو كمعان ما ليس منه وحان كميده فهو اي المحدث اللؤليني احدث مستر كده لو علم ما اسم فاعل كده لو لؤليني اي المحدث شيء للسو الدرسيه فرد مردود وممدود عن marka شيركيا كوجيرا الاه ماقباليه ريا استسس اسكووبيد يا اسلاياقيت الله ماقباليه بيد اي كوجيت الله ماقباليه ماركا الله ماقباله وحانا طيبaat ka soo galay dhammaan oo waxan ku tusaaleeyn kara kalimatu tauheed alla tayyibu ku tilmaama shirkigana waxa weeyaan kelima ضيبة كشترة طيبة توعيتي سباسة طيبة على الغوت المام شركي جينا خمسي على الغوت المام ومثاله كلمة خبيثة كشترة خبيثة مارك خمسيه ووح تستقه أعماشا في سهاديه أعماشا في سهاديه وحا مارك سودري يوضوه الرئياء وحاويان مالك أصدقائي صنعي مالك أصدقائي صنعي دا وإيه مال حلالة لا شغو ايو وانه طيب يا افيداتي ذاتي طيب تبدو قمران صدق يساقيره اما قاب صدق يسنا الله كا اقبل ما الله كا ما حي الوب السجاد خبيثه ذاتي بخبيثه اه ذاتي ترى صراكن صدق انما سيك اما ق اما كمو جحوي وخبيث الولي الله كا ما اه الله كا اقبل حتى waxway naftaydo meel tobakadu cunu jiray markaas meel uu ku rafasanayay arag markaas aad tirwaan kan qofka miskiinka naftiisa ka dhaxaybee waxway wa ku dheweeyna waxaan damiyay erimad ha sauto ayey ku yilaa haran waxa uu dheweeyay haran wax lagu dheweey karo lama waxba lug madduway haran taarba mana soo maale da kamida wax iska yaraado waa laruuraa laruurow waa ayuulay ha xansanayah jinni wuxuu qara waayay barayna markale raado wa xaraant hadduu dooyna waa laruurubi haa waa larura dil eraa la gabadhan mahrad laanay safartay maxaa uu safartay larura weeyo waxa weyn caafimaad uu seetay waxaas ku jira hortaa caafimaadka larura gashaan la laba sheegay laa dhig labadan sharbi waxa ah dariiqas ma haney dariiq halaal ah ina shaqo lagu gaari karo shaygan walaaba waa daruura shaygan haram fad isticmaalay da ma haney dariiq kare oo halaal ah weynan muhiim kreen halka jirren yabaar waxa ay ku reeyso maada dhiika dhiikata billahi wallahu yaqiyyadun dawal la si iska reeysta soqo kuma maraa gabar in sa dariiq jirtu oo qofku ku caafmaadi karo filani qa waxaa koob waxa shart shartiga san marna balage heli sharti lavatu haa illa hubah in darurad ku suuleedo waxan rabaa in fararku ku suuleeyo bara fi wa inu ku suuleeyo wa in la hubo wa in la hubo malahuuba marka la yabrayo inu iska reeysaan aa malahuuba di toobiyey حرانت هالمره اي ضرورة دك شيرا دك حلوماتك وانا امرضة بس طوامرك هالكاسة او حكو استاقين ادهني بدو قمي دالك استاقين واكتابي يلو قيانا لما اخ نفسي انا باعضان وكعب سك تقفتها جوك سين صورتو اخ وحك للمحي او شرطيكو هاروان لهالا سوما تشيد شرطيك المحيان واناو يليد ديشوه ايوه دهوك شوك غصوه وصيكا قصوه او خلاص لكن hanuna qof si kaaga jibin marka sad xaraam qana diigan qofka ku dhaagina diigan cabsiina malaha baa inuu ku reesana marka hore sadaris kale qof oo qofkan ku reesana ma jiraa cid waxa hormaala walaal shartii marra la ga meheli karo xaraam saytirta abdullah xali wakiri ilaahi wuu xarimay umada dow uga gelo ma laciro shay allah xarimay oo umada dow lo geliyo ha marka waxaa af sadqaay sanayda wayna halaal yihiin oo deethaan oo ino baybi oo shayi bayba wallaahi istimaalka raahala oo ino ka sabahan oo ino bayb deethaan oo ino bayb oo wallaahi aq iyo reeshin wa tar deethaan oo bayb ema hangaatiye sigar iyo qanrama ka sabahan sidoo dhariiq ku soo galana wa ino bayb خاتا فرا واس صدقايس الله كا اقبلهم اه الوهي ونا سبحانه وتعالى ما اقبل صدقه من غلول صدقه او همت ددوينو لا دخاي الوهي ما اقبل اه الوهي ما اقبل همت ددوينو لا دخاي انتهى انت ده وين ده دعان اي الى المساجد القدسيه وين كيري تشي صرف اه هاي مسجد القدسيه ني جاي تا اه الله كان اقبل ما كل بارض شغاتكم ادوم كا انت ما كان مسجد لوغنا ديسياكو الحرام مسجد لوغدسا اه مساجد الله الحرام تا ما بيت بهذه الطريقه الله علي علم ما kan cidii badal laga soo dhaxay in qad lagu cinaa la diida qamre waxay sababnaan taadin laga sheegay waxa in culimadu wareerid intay yiri culimadu wax ma wareerideen waxa in wareeriyeen inii sheegay yahuu qad idinkuna culimada ku tiridaan anaguna marka jiraa kuuba barad barad barad barad ee masjid ku dareen ka taayay kuuyu haaran hadab diba allah ka aqbali maayay ku dhaafin hadan toobad keenay iska u inta tikteerii ilaahay la xisaabtan tiiga haaran ee iska daa waxa weyna hadii aad soo daaday mid aad hadhay boxor ka doon tahay masjid ku dhiso isaga walla guddu ka karato misaa'id guddu say ajub hayla yamtida dawlato meelu gudhiya shar'iya hayla mesh waratakum bil hikam faddu ila ana bi sayna kalasi daram fa ana bi saydu ila dana kalasi daram bumtan guddu saydu ila hata wa in marka ana bi sayna raduli alla ka aqbalum lakin malmun ma fikara wa bab kale fa ulama وح اول ما هنطع عامو حدا هدا نضن عامو فق تاس واهلي ثقان كثير ثقان كثير اول بقى بض على هاد وك حدا لكن اصلا مرنك اجى كلمه دم بيقول لي اسقو سو مرق دم بيقول لي يا يري قدس اه ودول أول مياه كتابي فبالا إذا لم يشأل كالك يا مسؤول كالك دولة الددت حانتيد يا الددت وينه ماركا هلاك هم مضان هلاك هم لكن مثلا مهمات حانتيد حاران تاقف مرفو صدقين ايو لا بأي قيسان ميت وحاران الساقنا وكدن بابا دحنت وبيحنا ايو وكدن بابا سكيدا يلقى اقبالي ومده ومرفو الانا صدقائصانا midna wa u banan echar keen mala wa midde hanti haaran weeyay waa toraken hanti haaran ayuha wa toraken qoon samayna tokkas waxa la leeyahay hanti dadka habii shaqsi lahaa faraha ka sa لكن قفه شخصية ستخلقها ما لها يدول أسنو طوابات كانوا شخصي, شخصي ميقان فريق سي ميقان هذو الطوابات كانوا أنا اللي قالني أنه همترس قف له أقول أنه همترس شخصي اي اهف قف كيو كسبقينة ما أنا ساكا صدقائصة ما ساكو مبلة ووساكو مبلة هبا سيدم بي تخلص عليها سيدو دم بي قرر ودح بي حلقا تخلص عليها سيدو دم بي قرر ودح بي حلقا inu mal ka sadaqay qofkii laha khalas fa ka dhidhib du tho waxa la soo raakeen markaaso iska sadaqay kara du doli kai wadoli kai masakin tababa ila waxa iska seena saga sadaqo ma laakin dambigu ka fakan ah dambigu ka fakan ah certa dadka xaraam tahay furad aa harantu dad caaystay ah ila ay toobat keenan markoo hore ka dhaxbixid lama maana iyaga mar ma sadaqo wax uma laakin ka dhaxbixidi waxa weeyaan markuu qofku toobat keenay taasna aksar waxa ilmu saasa ku tagaa laakin shaaciisa ay sala qawlka mashuurka wuxuu leeyaa waaxina ila qofki is kala hal laheeyo aan waxa jirtay misalo بشرا ابا ثروه طريقه العكس وقابه متجله بواسطه دقيقه ياهي لي صدقه لا عكس مركبه طريقه اما بعده كتقاضو وان ادخل سنه بافيرو هلسنه وان اديبويد بس دقيقه فيها كل صدقه شرع و كله يهل سنه يغوا هذا غنتابه كسو وهو مره الله حق قاضي انت هذا يبو هي سنه مرك يبو هي اجمع ويصدقيك طرفا لكن ال 12 غلوب وين ولكن مثلا دائسنا ومثلا ايضانا مهيبا الكانون حافلين الرجب الحمبالي وغاهاد الله جانب علوم والحكم إن الله الله طيب ومط ظاهره ونقصاني يأيب وبن كفر لا يقبل من أقبله إلا طيبا شيء ظاهره ونظيف فما هنا حلال إيه وإن الله الله أمر وحو أمره المؤمنين بك المؤمنين تعال devaki amara wa amray bi maga al musalina rusul fas wa hay kutusa ila anbiya ila rusul sh sida mu'minin to kale ayi ma'murin uyu sida mu'minin to ayi ma'murin uyu hinu amru saara ya allah rabbina allahu wa'abidan sida soo kala wax way rusulshana ma'murin ayi ah baqir qofkum dereejownta gar ibadada ka qubaysana aw leeyo khalas wee inaaduu waqafto waqtiga ما تيرزوا ما ايغونو ما اموريت ماركا وا سلام كدلو كبخه وي قفتا ديل اواني اوامر ما سار فقات الله تعالى الى وحو كيري يا ايها الرسل الرسل كلو انا من الطيبات وحل حلاش حج ودك عنا من ترتدايه كدي اما طب عيديك كدي واترى من الطيبات وحل حلاش واك ميد وعملوا عمل فلا صالحا عمل الصالحان امر و نفسك وقالت تعالى الى وحو المؤمنين طنا يا ايها الذين امنوا اكلوا من طيبات ما رزقناكم حلالا حسنا رزقناكم ان كنتم تؤمنون فمدارا وقول شيغ النبي اركلني فكل كأس يقيلون دارين يا اصفر سفر سفرك اشعث حالا ويا ميد بارل اي سفرك دارين او ايو وحوين سفر كدير اين الرجل الذي هو هنا ولاغا خلين كره اشعص حالو يا ايو نابغ الشاي لكن توم بافعا ثم ذكر الرجل من ايو نابغ الشاي تجول كاس يو يقول دير اين اسفر سفر كدير اين اشعص حالو يا يمت ايو سفر كدير اين حالو يا يمت ايو سفر كدير Ja mõttu halu taaga yusafarkade reina. Ja deihilabedi saagamot. Ila samaa ikoru taaga irka. Ya rabbi! Ja koolu halulee yi soka Ya rabbi rabbi ka Ya rabbi rabbi ka igio. Wa madamu untedi su haramu wa haram. Wa mashreidu agitanki su haramu wa haram. Wa malbassu ma darki su haramu wa haram. Wa gudiyu bil Fa anna yusse anna Sileva. يوسا جابلو اقبل لدارك باريناس رواه مسلم حديث فوريه كد النبي صلى الله عليه وسلم وخو نو شيغ ايسباب اجابه الدعاء سببها باريدا لو اقبلوا باريدا اد الهي بارييدو سببها لو اقبلين ايو سببها من ايو ديده اي وخش نو وإن كفائده ستعفر تاسع بغا سببك ورأي وحوان إطارة وصفر صفر كتيرينجيس قفك مصافر كتيرينجيس والله أقبلا والله أقبلا حدو سنتيرين وحوان مانع وديده تاسنا وحاة توسى يا حديث كا إمام الترميد وولي وحسن كان لك حافظ وحسن كان لكي حديث كا ستوسى ونبقوا رسول الله عليه وسلم من حديث أقوه رأي رأيه ثلاث دعوات مستجابات صبح بريو والا اقبل لا ساك فيهن الا اقبل شاكين مال دعوه المطلوب قف لغا گردري يهد قف لغا گردري يهد هدارتي خلاص وي اه هذا قف بول ميدو قف كرو فاتي وي هذا بول ميدو ان يرى ربي او يراه قفك مظلومك وا ميت ودعوه المسافر يقف كمسافر كان walaa walaa sagan nabiga yii sallallahu alayhi wasallam iyo waadawta walidiin walidkiin ducada u xarurtiis u duceeyo hore laga abla walidka mar haddii xarurtiis u duceeyo tu habaar aanu saaso marka wariga iska ilaali walidka inuu ku habaaro kana faa'ideysaa waliga inuu duca ka helo bad qir qabta dunyada qiraa janna waxyi taala raali ahnshadiisu ku jirta marka ان تعوز الصلاه ولما يدير سفر سفر ديرنا وصف marka asabab oo min asbab duaa' wa ogaysta salat labaat wax weeye atabadul fil libas wal hay'a waxa wuu intaf ka tarq oo marka shaqada ah oo basaasa inuu qaato oo boohle yahay sababaha bariyada u qablaa kabo oo qofku oo tawaduu sabab ka lugu adbala baryada kamid oo qadho darka shaqada oo ka ho kale taas ma yahay hadiis badan oo sallallahu alayhi wasallam marku radan taa wata oo aan ilaahi isku dulayray saderkeeda maadiga sallallahu alayhi muslim اقبر ضيق ضم ريني فربدنا طف بساسن او والله ولا علل صاحب ولا علل سيت مدفوع بالابواب الباب اللي هو خالي اه ماشي واحد كجير وليمه عرس كجير بدك انت اخيار تلفزيون اا سغا الباب كضوي غري سو قلت راح تلوم ما لو اقول لو اقسم على الله الأبرة فضئ اله كل دار سنه اله وامل المريلة دو يرى والله منطق الهي ساسه يليه الهي هو مال مرينة قفكس قيمه و الهي ابتسكوليه هدو يرى والله منطق الهي ساسه يليه الهي و الهي ابتسكوليه قيمه و قفكس الهي ابتسكوليه بي حانما بيقلت المامي أشعة أغبار ديك من غين مت بصاصن و بور على الوسحيب مركب بصاصي دون أسباب إجابة الدعاء إنه كم مطاق aan sifada kalaato nabiga ku tinmaamay sallallahu alayhi wasallam oo min asbabu ijaabada duaa in bariyada la aqbalo kamidaw in gacmaha cirka loo taago qofku marka uu ilaahay bariyayo waxa uu rabaa inuu saqabada cirka u taago inuu kor u taago si loo taagalo taqa qarsaasiilayii qarsaa suulee qarsaa asini waxa asaran maaha كُرَاد حَبَت كَا غُرتِس خلاص سِلان ماح سِلان ماح ساس ماح لاس ماح وحو وين عاد سِلان تيرادو الا كل واك هدا ظفير عامدا ها وحو وين وحاس ما كمان حالته ملي علقتو مسلم يقال اسو سفتان واساس مكا مره اوارتو برنتا واساس ايضا انت كره واسدا ها ماركه اوارتو برنتا تطاي واساس marka muslim ya gaara isuu saftanaasi ba kale waan marka bala bariyada laakiin inta kale sidamuu inta kale sidamuu inta isku dhajiida labada saacad xabadkaaga korkiisa ku eeg marka gaxmaha taagi doodo bariyada waa lagu aqbala nabiga nsuban sallallahu alayhi wasallam waxa ka soo ban hadisi salmaan oo timidi iyo abuu daawud iyo ibnu أبدًا بابن يستحيي الله وحكشوده اذا رفع الرجل اليه يديه مركا اذنك انا قفق وسعداج صالح يسمتي في الناس ينحد الله عليه وسلم حديث كانت فيري اذا رفع الرجل اليه الى الله مركو قفق لابد سعديته على حقيسه ان يردهما سفرا خائبه تي allaahu oo ka xishooda inuu ku saaciriyo ayadoo bananaa ku ciri labadii saaban waxa uu ku ciri oo bananaan ila inuu ku saaciriyo ka xishooda waa ka xishooda allaah subhaanahu wa taaala marka hadiiskaas nagu wuxuu jeeyay xafidan hajar fadhil bariga ay ma kaleena sidaas oo kale wuxuu jeeyeen oo hadiiska hadii saafida way marka taas raaxayaan yagu duuday dayn wuxuu reeyay waa salaam muhiim ah oo ku sheegay shax maxamed saliix xuseeymiin haddisan sharafis oo waxay faahfaahiyay gaarnaha taageerid dooda gormay sunna tahay gormaysan sa sunna ahayn salaasu sadh u qaybima sadh ay u qaybi gaarnaha taageerid dooda mar waxay tahay دعوين كثيرا بطريقة صلاة تكوش رمكا سجوسان تهي وامركة دعوال اللوغو أكبر اوبي ونما بيقول يرسول الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساتح فأكثر فيه الدعاء فقامنن أن يستجاب الله مركة آد وحوين أبدوه رب الهدوية مركة سجوسية أي برياضة بطيئة حقيقة وإن لئين كأكبرات مركة سلامة وقل أساس إليه توجد كثيرا وممنوع بل صلاة ديسو إبري حالا لرضا على علاقه كل و سجدت و طلبت محمد و سجدت اي ما تتي تنبه وكذلك فدق و دحى لمده سجدوت او ربي اقفل لي ما كل لي هاي اساس مديكا اه لمغا ربيك على كل حال قول لك صلاهك اجره ضمان صعبا لمتايك وكذلك خطبه خطبه الله رشي مار كان لو دعينا صعبا لمتايك خديكم خضيف. مركو دعينيو bad qurmeta tag kara way bisuulayaal haday tagan dad badan way tagar min baa aa amiin amiin ay wala halka waxa weena khadiib ka lama ogolo laba mar bisal ogoli wa maxay roobdon khutbadii aakhirina inu roobdonu bu ansabay habu ku duciina allah roobkay way tagay dadku way tagay fi bukhari babu uu qabtay ah bukhari bab ayuuba taas uu مع الإمام في الاستسقاء امام كونه ويا تاغ كونه ويا تاغ فاسوامي حبيب رب تيرانا كبتو اله نغا وريج الو نغا وريج ويا تاغ امكاس اه لا بو كبو تيرانا كبتو وايل لا دجيهو اله نغا وريج تياب دي عبارو دي مو حدي خصما كا دانتو خي كو هاليدات ست بدانا عامه واه وين اله رب كن اي وريج دي وركم فريد qobnu halwalaa soo biyo luguma halaga qobnu hada abaariya halaq oo isku mi wixii kaleaga dig abaariya rub marka nabi Muhammad gacmaha ka tagay taariikhii Ilaahay naga wariyay ah marka labadaas goor uu taagi kara xabiib taqro we taqra laakiin inta kala maya in saabiya wuxuu سيكون قطبات آخرين أيوه وقعنا هكذا يعني سحابي عمارة اللي بيكير عرقين ماركا سوري قطح الله هاتين ليدين إلهي هحو ماي يلبسك عموات آه إلهي هحو مايو لقات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا ما بيكعنا بك ماركو قطبات آخرين أنساسك سياده ماركا قطبك ماركو قطبات آخرين ودعينه خطيبك ماركو دعينه انتكار إساسه far taas muruxseta ayu ishaara oo marka la xaqiyaato ilahay lagu kaleeyo oo lugu wakiiloo ilahay weynnimada is lagu sheego ayad yu hadana waxnimada ilay ku sheego khalas faas dibma ama waxa weyn ama waxan الان جاب الفحيرا قلبو وكديت تا امين لكن افكم مايا اه عامر الوسي اي امسنو اه حطاتها وشك بمريد مانطس امين نباكرا اسكدي اه ما ديك حاتو صلى الله عليه وسلم افكه هكابل حبات هذا ملي حطو بمريد مانطس لكن خاص قلبي هو صلييري فواحد في دوله تحت الحديقه الكرميدي شرقيس اه قلبي saliga hoos oo aan daba wax hay ku salay markaas ah marka waan moos ee marka markaas waan madmun wa ma marna wa sunna illa taaga onaday ka suqna tayy sallallahu alayhi wa sallam in ga mahla taago ah onaday ka suqna tayy ga ya mar farabadan marka arrafa la teegan yahay oo kale ducaa wa arrafa oo kale tomadiga wax ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam inuu saxbada tali jiray in qunuudka oo kale waa sugan tahay oo umar ibn khattabna wax ka sugan tahay nabiga telefoonodu en safa iyo marwa marku taagan yahay qiblada xageeda u jeedo nabiga sallallahu alayhi wasallam arisa gacmada waa taabi jiray haydana wasuun walaa kull xal waa badani arfa waa taabi jiray meelaha uu nabigu taagi jirayna in la taaga sunnadiya labadaas waa kala guyn sunnaa meelaha nabiga laga haymin sallallahu alayhi wasallam wii iskidayi ama hakim min saraada hasan markaa assalamu alaykum laga yire ee waacibad baa adigu in sahaba la tagee ama imaam ku tagee dad kuna ay kaddar kaagaa khadamar laga ma hayy sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la hijroday ee madiina la tagey ee jamaaada kadib la waajibiyay nabiga tujiciree safaran waxa daran soomaa nabiga tujiciree hal maarin afgo falaad asalaamu alaykum maru kayr gacma ka tegaayo ciinay lamahay ka tiir ka dhe aan misriyi madiga natay shaamagu suma idamu wa inna bigalla ta'ul kadey hal marxaal laga mahay wihi aan madiga laga hayay qair niya maya qair ma iske de madiga laga ma hayo salaamu alaykum waxa soo xaray oo in pass de raad ka qofka marxaatay saga soo dhaad aanu duceysay maray saga soo dhaad ma aan kaas an lahayn madiga laga mahayo wa mid arri soo taqaro la madiga laga haye ila salaad ahmedu maalintii soo tujin jiray salmarna laga mahayo soo kaas oo kale سيدا ان واخا وين راجحه ام خوق غبلان واما كتعمل الاتجاه اصل مره انت اي سيد دعم اهل حديث بدرها كروه وكلو دوي مره مر اي سيدها صبح ابن ايساء تك احمد خلاص لكن ماشي ما بيقول هو راي سنتاج التين سيده سلااده جنازته والله ما هو بو يعني كره والله هو بان لنا ي سنتاج التين صوتو هادو تاغي لها ولا سن نقلها الى دين نبي ما ملومي ها دين نبي هذا wa hadith ollaha yaa lamaha yamad ga taa dhigiri sallallahu marka wa haqiiqo in sunad ga taa marka kalaa fa hadith haqiiqata waa in saas looga ha marka sadexdaas loo qaybiyay meel ay mamnuu in la teego meela ay in la teego ka sunnad in la teegi jiray iyo maray soo dhaas sadexdaas ayuu u qaybiyay ee waxaan ku si jirnay wali asbaabu ijaadati duaa' in la aqbalo waxa kamid ah oo sheegay انوله يا رب يا ربي يا Ya يا رب يا رب افع يا رب ولا ربي لكنه ضعيف حق لو كان وليق ان منادى مركه لو اضافيه ابو تكلم الا حذفوا الا غضب قال لو كان ضعيف لاخف بده لكنه بنانته لو كان ان وهيته يا رب انوله فصونه سببه حكينه برياده ان لقبره كمته لاغضب يا رب ولداك ترد يا انبيدا دعويك يا دعويك قال القران قد بوخ رد يا قد بوخنا ان الاله حبوبيده او غدوها القدر خيريد اه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخضعنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لا تثقل بنا ربنا اننا سمعنا مناديا rabb lastiga asna ku doowda sababaha baryada lagu abmale kamid marka waxaad ka digateen marka saba aya do marka allah tuugayda rabbi inu suluulilu wani ad kuulilu ya rabbi ya rabbi ya rabbi asiraa wani afarta sabab oo la sheegay laakiin xal xarada ha la sheegay oo keenayda in waxba laga abalin maxay faahfay wa intu wayna wasas haddu yaraana xaraana lugu kori wa qudiyay fil xara haddu yaraana xaraana lugu kori haddu waynaan xaraana cuna khalaas maani wey ma biga istibaac ku sameey istibaac yee taajay say ku biika san laga aqbalo basii sallallahu alayhi wa sallam laga aqbali maqad imobih laaki adu fagtay in laga aqbalo halkaas marka muxaan nooga soo baxay in haram in du'a كوراً الضوء على إلهي وحكاً و. وحيا إلهي البرقس مياه كمع كل البرقس إلهي أبهام حتى بحاران أنت بريضاً إنا الأقبلين أي أبهام وفقتاً بريضاً أقبل سأسترق تيد إلهي قفو البوا أبهي قفك الدون أي إلهي أبريدي سأقبله وإنه كسبك سأحلال كبير وحا أفكاً جالي يكفرس تأثير ويري سيرك يا كريبي إلى ذاتك وَهِنْ أَيْتُ قَدْ تَرْعَمْ مَرْكَ عَقَفْتُ تَاسُ وَإِنْ كُدَ دَعْلُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ أَعْلَهُ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ مُبَرَكُهُ عَلَى النَّبِيِّ